يرسَلُ عَلَْكُمَا شعََلم مِن النَّارِمُومَنُ حاسُ فَلَة تَصِران فَبِأَ آلَ إ رَبّكُمَا تُكَذبًا فَإِلَ شَقَّةِ السماءُ فَكَلََة وَردَةً كَّهَان فَبِأَّ آلَ إ فَيَوْوممَ إِلِ الَّ يُسْأََلُ عَدًا بِسُ وَلَ جَ فَبِأَ آلَ إَِبّكمَا تُكَذذبَان يعرَفُمُجرمونَ بِسمَاهُم بِسمهُم فَيُؤخَذوا بِنَّ وَاص أَفِي أَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ آلِهَةً جَهَنَّمَ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ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 مُتَّكِئِينَ على فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ نَضَارَةُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خطر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فاسم ربك ذي الجلال والإكرار